بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الانفال يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول قل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 إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وَإِذَا تُلِيتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وعلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون.الذين يقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم وعفورة ورزق كريم. لهم درجات عند ربهم وعفورة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريق من المؤمنين لكارهون.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 جادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساكون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وَإِذْ يَأْدُوكُ اللهُ إِحْدَقَاءَ فَتَعْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللهُ أَنْ يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقُطَعْ دَابِ وَالكَافِرِينَ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع الال والكافين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين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 126. <تصفيق> إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم وَشِيْكُمْ وَعَسَى مَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ وَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ أَلِيْطَهِرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُو وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ويذهب عنكم رجز الشيصان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأكدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني ما كن فزبت الذين آملو سألقي في قلوب الذين كفوا الرعب فاضبوا فوق الأعماق وضبوا منهم كل بنان فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعنات واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ذلك بأنهم شاقوا الله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 ذلكم فذنقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الألبار يا أيها الذين آمنوا لقيت الذين كفروا زحفا فلَتُوَلُّهُ الْأَرْبَعُ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إلَّا مُتَحَرِّفًا لِكِتَالٍ أَوْ مُتَحِيزًا إلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَأَى بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَن أو إلا متحرفا لكتال أو متحيزا إلى فئة فقرباء بغضب من الله فقرباء بغضب من الله ومؤجها نم فقرباء بغضب من الله ومؤجها وبئس المصير،, وبئس المصير فلم, تقتلوهم ولكن الله قتلهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ولي بلي المؤمنين منه بلاء أن حسنة. ولي بلي المؤمنين منه بلاء أن حسنة. إن الله سميع ناعم. إن الله سميع ناعم. ذلكم وأن الله مهين كيد الكافرين. ذلك وأن الله مهلكي الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تنتهوا فهو خير لكم وَإِن تَعُودُ نَعُودُ وَلَن تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثَرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ وإن وأن اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون شم الدوان عند الله الصم البكم الذين لا ياكلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو علم الله فيهم خيرا لاسماه ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون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 وَعَلَّوْا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إلَيْهِ تُحْشَرُونَ وأنه إليه تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ الَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّهُ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ الَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن تخففكم الناس فأواكم فأواكم وأيدهكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون فأواكم وأيدهكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون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 وَعَلَّمُوهُ أَنَّ مَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَعَلَّمُوهُ أَنَّ ايا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم يا ايها الذين امنوا ان تتقوا تَكُونُ لَهَا يَعْلَنُ لَكُمْ فَالْكَوْنُ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُضْحِكُ لَكُمْ والله ذو, وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوا كَأَوْ يَقْتُلُوكَأوْ يُخْرِجُونَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, والله خير الماكرين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 سَمِعْنَا لَوْنَا شَأْنَ لَكُنَّا مِثْلَهَا ذَٰلِلَّ إلا أَسَاطِيهُ الْأَوَّلِ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمْ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا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 عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون إن أولياؤه إلا المتقون ولكن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 سَيُنْفِقُونَ هَا فَتَمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ والذين كفروا الى جهنم يحشرون والذين كفروا الى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من قَيِّبَ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ Wajib, wajib. Al-Qadīf bahu, ala bahu. Fyakumahu jami'ah, fya'jalahu fi jannah. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن فقدم غصنة الأولين وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فَإِنَّ تَهَوُّ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فَإِنَّ تَهَوُّ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ تَوَلَّوْا فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلاَكُمْ وَإِن تَوَلَّوْا فَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نَعَمَّ الْمَوْلَى وَنَعَمَّ النَّصِيرُ نَعَمَّ الْمَوْلَى وَنَعَمَّ النَّصِيرُ وَعَلِمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ وقال لله خُوسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وقال له أنما ظنمتم من شيء فأن لله خُوسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ كُلٌّ يَقْضِي اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيُحْيِيَ مَنْ عَنْ بَيِّنَةٍ وَنَكِلٌّ يَقْضِي اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِنَّ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إذ يُريكَهُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا إذ يُريكَهُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم ولكن الله سلم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 وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا يقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرًا كان مسؤولًا وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُم فِئَةً فَثَبِّتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وأطيع الله ورسوله ولا تنزعف تفشلوا تذهبريحكم وصبروا.وأطيع الله ورسوله ولا تنزعف تفشلوا تذهبريحكم وصبروا.إن الله مع الصابرين. إن الله الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله ولا تكونوا كالذين خرجوا وَمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ الله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جاء لكم وإذ أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جاه لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم فلما تراءت الفئتان نكص فَإِذْ آتَانِي لَكَ صَاعًا عَلَيْبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وضعه شديد, شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرّ هؤلاء. توكل على الله فان الله عزيز حكيم ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم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 ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كذب آل فرعون, فرعون وَالَّذِينَ مِنْ قبلهم كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ قبلهم إن الله قوي شديد العقاب إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غيرا عمة أن عماه على قوم حث لا يغيروا ما ب themselves فإنك بأن الله لم يكن غير نعمة أن عما 117. لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم 118. لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون 121. كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون 122. وكل كانوا ظالمين 123. وكل كانوا ظالمين إن شر الدواء ان كفروا فهم لا يؤمنون ان شوهدوا عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ي ونعهدهم في كل الذين عاهد منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون فَنَهُم فِي الْحَرْبِ فَشَرَّدَ بِهِم مَّن خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَإِن مَّا تَسقطُ فَنَهُم فِي الْحَرْبِ فَشَرَّدَ بِهِم مَّن خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِنْ مَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَثَمَّ بِإِلَيْهِمْ عَلَا سَوَاءٌ كفروا سبق ولا يحسبن الذين كفروا سبق إنهم لا يعجزون إنهم لا يعجزون وأعد له مس فَقَاتَمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوًّا وَاللَّهُ وَاعِدُكُمْ وَأَعِدُّ لَهُم مَّسْتَكَاتِم فَتُهَدِّمُونَ وَمِنَ الرِّبَاطِ الْخَيْلُ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُّكُمْ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ هُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم وإيّر خدعوك فإن حسبك الله وإي يريدون أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمن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 الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال إن يكن من القتال يَشْكُرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُونَ 200 إِن يَكُنْ مِنْكُمْ 100 يَغْلِبُوا 200 وَإِنْ مِنْكُمْ 100 يَغْلِبُوا 1000 الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، وإيكم من مئات يغلب من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خف. فَفَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفَ الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفَ فَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَادِرَةٌ يَغْلِبُ مِئَتَيْنَ وإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتي وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله النبي باذن الله والله مع الصابرين والله هو الصانع ما كان لنبي ان يكون له اسرا حتى يسن في الارض ما كان لنبي ان يكون له اسرا في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. والله عزيز حكيم. والله عزيز حكيم.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 اكلوا مما ظلمتم حلالا طيبا اكلوا مما ظلمتم حلالا طيبا واتقوا الله واتقوا الله ان الله غفور رحيم ان الله غفور يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يا أيها النبي قل إِيَّاَنَّ يعلم الله في قلوبكم خيرا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الْكُلَّ وَيَعْلَمُ الْكُلَّ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الْكُلَّ وَيَعْلَمُ الْكُلَّ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الْكُلَّ وَيَعْلَمُ يُعطيكم خيراً يُعطيكم خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم وإيّر وَإِنْ يُرِيدُ خيانتَكَ فَقَدْ خَانُ الله, اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لَكُمْ مِنْ وَلَيَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُونَ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ غَيْرَكُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض فالذين كفروا بعضهم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 والذين آمنوا وآجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا والذين آمنوا لهم مغفرة ورزق كريم. لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولى. أُمَّامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَهُوَ الأُمَّامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ